اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والليل إذا يغشى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 نا للآخرة والأولى، فأذرتكم نارا تلظى، لا يصلها إلا الأشقا الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى. الَّذِي يُخْفِي مَا لَهُ يَتَذَكَّرُ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين حب على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سامون الذين هم يرامون Allah